إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتبوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتبوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 العبادة إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم سبحانه وتعالى إلى الاستجابة له والاستجابة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وينهاهم جل وعلا عن مشابهة المعاندين والكافرين والمنافقين في عدم طاعة الله ورسوله وعدم الاستجابة له ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فإن القفار أبوا أن يسمعوا كلام الله جل وعلا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلمون وإن أهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا وإن المنافقين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فلذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأصناف بأنها شر الخلق والخليقة وأنها شر البرية فقال سبحانه وتعالى إن شق الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فهم صم عن الحق فلا يسمعون وبكم كذلك أيضا فلا ينطبون به وهم لا يعقلون ليست لهم عقول صحيحة يفكرون بها في عواقب الأمور بل عقولهم لا تعدوا التفكير بحاضرهم وملادهم الدنيوية فلذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذمين وأنهم شر الدواب فهم شر من القردة والخنزيل وهم شر من كذلك الكلاب وغير ذلك من الحيوانات فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا الصلف إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال الله جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فالمطلوب من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام الاستجابة للرحمن سبحانه وتعالى أن يستجيب إذا سمعوا آيات الله تتلى وأن يستجيبوا إذا سمعوا أحاديث رسول الله ثرى فيستجيبوا للأوامر بالامتثال ويستجيبوا للنواهي بالاجتناب ويستجيبوا للاخبار بالتصديق بالله سبحانه وتعالى وما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الدين معاشر المسلمين لم يأتي بالتكليف بما لا يطاق بل رب العزة يقول في كتابه الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالاستجابة لله معاشر المسلمين فيها عزكم وفيها شرفكم وفيها حياتكم الحقيقية التي يبحث عنها من يبحث لأجل السعادة ولأجل كذلك أيضا للراحة والطمانينة فإن هذا كله في الاستجابة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي الآيات السانفة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالله جل وعلا يدعوك يا عبد الله لما فيه حياتك ولما فيه عزك ولما فيه شرفك او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالله سبحانه وتعالى يدعوك يا عبد الله إلى الحياة الحقيقية يدعوك إلى الاستجابة واعلم أن في غير ذلك شقاء لك وتعاسة لك كما في هذه الآيات واعلموا أن الله يحون بين المرء وقلبه فإنك إن لم تستجب فإن الله جل وعلا سيقلب قلبك ويصرفك عن آياته ويصرفك عن الخير ويصرفك عن الطرعة وعن العبادة ونغلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذه العقوبة يا عباد الله لمن لم يستجب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع يكون من العقوبة أيضاً الأخروية وهي أشد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب الآخرة أشد وأبقى يا عبد الله قال الله إن نداءات الله سبحانه وتعالى تتكرر على العباد فينبغي للعبد أن يصقي وأن تكون له أذن صاغية وأن يكون له قلب واعن لهذه النداءات المتكررة المتنوعة في كتاب الله جل وعلا فتار ينادي الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وتار ينادي يا بني آدم وتار ينادي يا أيها الذين آمنوا وتار ينادي يا عباد الله نداءات متنوعة تتكرّر وتتنوع في كتاب الله جل وعلا فانظر يا عبد الله أين أنت؟ بالنداءات الله جل وعلا هذه المتكررة فإنك إن لم تستجب لله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا يخشى أن يقال لك أن يقال لك يوم القيامة كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فهذا الله نخشى نخشى به عباد الله أن يقال لنا هذا ونحن نسمع الآيات تتكرر علينا ونسمع نداءات كذلك تتقرر على العفاد وتتكرر عليهم إلا من رحم الله جل وعلا هي يستجيب لنداءة الله سبحانه وتعالى ولنداءات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا حفظكم الله أن هناك موانع للإستجابة والمقام ان شاء الله سيكون على هذا الخلأم أو سيكون في هذا الباب في بيان موانع الاستجابة وهي كثيرة جدا ونأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى أخذه وفتح به سبحانه وتعالى فمن هذه الموانع يا عباد الله التي تحول بين العبد وبين الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم الكبر فإنه من أعظم الموانع التي تبعد العبد عن الاستجابة لله جل وعلا وعن الاستجابة لنداءات الله ونداءة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتصف بهذه الصفة الشيطانية يتصف بصفة إبليس والعياد بالله فإن الذي حال بين إبليس وبين الاستجابة لله جل وعلا الكبر هو الذي حال بينه وبين الاستجابة وربه سبحانه وتعالى يدعوه ويدعو الملائكة أجمعين للسجود لآدم عليه الصلاة والسلام وإذ قلنا للملائكة السجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين هذا داءه هذا داء عضان يا عباد الله الكبر مانع من الاستجابة قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا من آياتنا وكانوا عنها غافلين فالله جل وعلا جاز المتكبرين بأن صرف عنهم آياته جل وعلا وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا هل هذا من الكبر قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فليس الكبر في حسن الثوب يا عباد الله ولا في جمال المنظر ولا في اعتناء بالملبس والمشرب من غير تبديل وإسراف وإنما الكبر يا عباد الله محله القلب محله القلب وهذا ضابطه الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر رد الحق دفع الحق واحتقار الناس الذين يأتون بهذا الحق وهكذا مع عشر نصمين من موانع الاستجابة التي تحول بين العباد وبين الاستجابة لرب العباد ولنبيه عليه الصلاة والسلام الحسد فهذا أيضا مما ابتلي به اليهود وابتلي به المشركون قال الله جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هكذا عباد الله يتمنون أنه لا ينزع لنا شيء من الخير من الله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا فقال الله والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهكذا قال الله سبحانه وتعالى ودى الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تبين لهم الحق وظهر لهم الحق وبان واستبانا وصار جليا لهؤلاء الحساد صار جليا ولكن يا عباد الله ودوا أننا نكفر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يتمنون أننا نكون سواء نحن وهم في الكفر بالله جل وعلا فإن الحسد هو الذي منع هؤلاء من الإيمان بالله جل وعلا ومن الاستقامة والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا قبل أن يأتي محمد وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون للمشركين ويستفتحون على المشركين أنه سيأتي نبي وسنقاتلكم نحن وهو ولما جاءوا كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ويقول الله جل وعلا في بيان معرفتهم للحق ووضوح الحق لديهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وان فريقا منهم ليقتلون الحق وهم يعلمون فكانوا يعرفون رسول الله كما يعرف أحدكم ولده ومع ذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من عاده اليهود وأول من أظهر العداء للنبي عليه الصلاة والسلام من كان يعرفه وهم اليهود يا عباد الله كل ذلك بسبب الحسن الذي ملأ قلوبهم عيادا بالله وهكذا مشركون أيضا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ليش؟ ما يردون على محمد عليه الصلاة والسلام لو ينزل هذا القرآن على رجل من الغريتين عظيم نطيعه ونتابعه أما ينزل على محمد لا هذا كله حسن يا عبق الله قالوا لولا لا نزل هذا القرآن على رجل من الغريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله قسم المعيشة والله قسم الأرزاق والله يتفضل على ما شاء من عباده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 فإنه من أعظم موالع السجابة أن يكون الشخص ذا عناد والعياد بالله فهذا مما يضر به ومما يحول بينك وبين الاستقامة على طاعة الله جل وعلا وهذه ليست صفة أهل إيمان يا عباد الله وإنما صفة الكافرين كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم مبين العنادهم وقالوا مهما, مهما تأتنا به من آية وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين هكذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين لا تتعب نفسك ما سنؤمن لك أبدا وقال الله جل وعلا عن المشركين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا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 للحق مهما تأتنا به من آية وهؤلاء يقولون قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وإيش أيضا أيضا شيء آخر أطلب آخر أو يكون لك بيت من زخرف أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب النقراء فقال رسول الله هذه لا أطيقها هذه أمور ما هي لية وإنما أمور لله سبحانه وتعالى قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هكذا يقول عليه الصلاة والسلام مجيبا للمعاندين ومن موانع الاستجابة يا عباد الله اتباع الهواء فهذا أيضا مانع من موانع الاستجابة قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظلم من, من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا ظالم صاحب الهواء فالله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين يحول بينه وبين الاستجابة وبين الهداية بسبب هواها فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون من يهدي هذا صاحب الهواء من يهديه من بعد الله جل وعلا أفلا تذكرون أفلا تعقلون فإن الهواء مانع من موانع الاستجابة يا عباد الله فاحذروا الهواء وتخلصوا من الهواء فإنه سيحول بينكم وبين الخير سيحول بينكم وبين الاستقامة سيحول بينكم وبين الإذعان والاستجابة كما حال بينهم أو حال بين هؤلاء المعاندين وبين هؤلاء أصحاب الهواء وهكذا يا عبام الله من موانعي الاستجابة التعصب للآراء والتعصب للمذاهب والتعصب للحزبيات والتعصب للعادات غير ذلك من المخالفات الشرعية ومن الأشياء التي تباين شرع الله سبحانه وتعالى فإن هذا يحول بين العباد وبين الاستجابة لرب العباد قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, أنؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معه هؤلاء اليهود إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويقفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معه وقال الله عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا علي عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أباؤكم ما يعقلون شيئاً ولا يهتدون إلى هذا الخير فكيف تهتدوا بأناس لم يهدي الله سبحانه وتعالى سبيلهم وطريقهم فكيف يهتد بهم هكذا يصنع الهواء وهكذا يصنع التعصب يا عباد الله للأراء وللمذاهبين وللحزبيات ولغير ذلك من أفور العناد عيادا بالله يحول بينهم وبين الاستجابة لله جل وعلا وهكذا مع المسلمين من موانع الاستجابة التي يجب على أهل الإسلام أن يحذروها الخوف من أعداء الله جل وعلا وأننا إذا استقمنا واقمنا شرع الله سيزعزع أمننا وتأخذ خيراتنا وتصفك دماؤنا فلله الأمر من قبل ومن بعد يا عباد الله قال الله سبحانه وتعالى عن قريش وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اولم نبكن لهم حرمنا امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون هذا حرم آمن ما استطاع احد ان عليكم والناس تاتيكم من الشرق والغرب من كل حدب وصوب وانتم في امن ورزق الله ياتيكم رغدا من كل مكان ثم تزعمون هذا أنكم اذا سلكتم مسلك محمد تتخضفون من ارضكم ويسلف عنكم فان الامن وإقامة الأمن لا تكون إلا في إقامة دين الله جل وعلا نعم معاشر المسلمين ولكن هذا من فساد التصور وانتكاس الفطر أن يعتقد أهل الإسلام أو أن يعتقد أحد من الناس أن الأمن لا يكون إلا في متابعة الغرب وفي سلوك مسرك الغرب ولا أمن لنا إن أقمنا حدود الله وإن أقمنا دين الله لا والله يا عباد الله إنما الأمن في إقامة دين الله جل وعلا وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمنى وليبدننهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بشيئا هذا سبيل الأمن يا عباد الله هذا السبيل الراحة هذا السبيل التمكن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هؤلاء أهل الأمن يا عباد الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشر ولا بمعاصي ولا بغير ذلك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأما غير ذلك فسلب للأمن ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن أعمل لا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من معاصي أذاقها الله لباس الخوف وسلب عليها الأمن والرغد من العيش بسبب المعاصي يا عباد الله وإنما هذا ظنون ذوي الظنون السيئة بالله جل وعلا وذوي القلوب المريضة وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين هذا السبيل المنافقين يا عباد الله يقول النخشى إذا خالفنا أعداء الله يصيبنا دائرة ويصيبنا منهم ما يصيبنا من الشر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمنا من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين فلا أمن لكم يا عباد الله إلا بإقامة دين الله جل وعلا والتخلص من متابعة عداء الله والخوف منهم هنا يكون الأمن لكم بإذن الله جل وعلا وهكذا معاشر المسلمين من أسباب مؤانع الاستجابة التي تحول بين الإنسان أو بين العبد والإيمان بالله جل وعلا الاستخفاف واحتقار أهل الخير هذا يا عبد الله يحول بينك وبين الاستقامة ويمنعك عن الاستجابة أنك تحتقر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وتحتقر المستقيمين على دين الله جل وعلا فهذا يحول بينك وبين الاستقامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك السفهاء من المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هم السفهاء حقا يا عباد الله ولكن لانتكاس الفطر صاروا يسيمون ويصيفون المستقيمين بأنهم سفهاء لا يفهمون ولا يدركون ولا يعقلون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ليس المصلون السفهاء والله وليس العباد والقرى والحفاظ لكتاب الله هم السفهاء وإنما السفهاء من وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأما هؤلاء فهم أهل الدين وأهل الاستقامة وبهم تكشف الكرب بإذن الله سبحانه وتعالى وهكذا قال الله جل وعلا عن قوم نوح الذين أيضاً سلكوا هذا المسلك قبل هؤلاء المنافقين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا انظروا يا عباظ الله نبيهم يقول transcends فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا سفهاؤنا هؤلاء مساكين وتعفاؤنا هم الذين اتبعوهم أين الشرفاء أين الرؤساء أين دول الجهات منك فقالوا لنبيهم وصدهم هذا الكبر والعياد بالله والاستخفاف بالمستقيمين قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي أي من أول وهل يأخذ الشيء ما يتأملوا ويتفكروا في هذا الدين هل هو حق أو لا ما هو حق هكذا يصفونهم فقال الله عنهم كما سمعت في هذه الآية فقال الملو الذين كفروا من ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ما لكم فضل علينا بل أنتم تكذبون على الله سبحانه وتعالى وأن نبيكم هذا مرسل من عند الله جل وعلا واحذروا يا عباد الله سبيل العناد واحذروا أسفل العناد واحذروا الموانع التي تحل بينكم وبين الاستجابة ومن أعظمها ونختم به ان شاء الله جلساء السوء يا عباد الله هم الذين يحلون بينك وبين الاستقامة أنك تطيع جلسة السوء وأنك تماشي جلسة السوء فاحذر من قطاع الصلاة فاحذر من سباب الدين والرب واحذر من المتحششين واحذر من العصات يا عبد الله أن يحول بينك وبين الاستقامة على طاعة الله جل وعلا فإن هذه ندامة يوم القيامة وخزي والعياد بالله ويوم يعض الظالم على يدي. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هكذا يقول الله عن هذا النادم وهيهاد أن ينفع هذا النادم ما ينفعه أبدا ولا تساعة من دمي وهكذا أبو طالب ما الذي صد عن السباب ابن أخيه نبينا يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمي كان جالسين قريبين منه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب فما على ملة عبد المطلب من الذي جعله يموت على ملة عبد المطلب إنهم جلساء السوء يا عباد الله فاحذروا إخواني في الله احذروا معشر المسلمين من هذه الموانع التي تحل بينكم وبين طاعة ربكم سبحانه وتعالى التي تحول بينكم وبين الاستقامة على سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا إلى الخير وأن يهدي المسلمين وأبناء المسلمين لهذا الخير والحمد لله رب العالمين